استوى اعتدل نسنس هو رقم الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن حمنا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 Oh وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدمرون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه استنافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أم نَنُسُؤُ لِوَالِئِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمِهِ الَّذِينَ يَحَدُّونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَأَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالَّذِي أَنزَلَ والله أشد بأسا وأشد تنفيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون منها وكان الله على كل شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بِأَحْسَنَ منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسين سمع الله لمن حمده الله الله اللهم اللهم كرُب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعمد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن المغضوب عليهم ونرضى يَدْعُونَ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُواجَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَرَوْا وَلَّهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاضْرِبُوهُمْ الْحَيُّ وَقَتْلُوهُمْ وَأَوْلَاءَكَ جَعَلْنَا عليهم سَبِيلًا إِلَّا الذين من الذين يصيرون إذا قم بينكم وبينهم ميزاق أوجاءكم واتقوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء فلا تتقل منهم حتى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 وُلَيْنَا قَوْمٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَنَا مِيثَاقٌ أَمْ كُنْتُمْ حَصَرَتْ سُدُورُكُمْ فَصَرَّتْ سُدُورُكُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وأنقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عَلَيْهِمْ سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما غدوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ظَلَمُون وَظُلِمُوا حَيْثُ ظَلَمُوهُمْ وَمَلَائِكَةٌ جعلنا, لك جَعَلْنَا لَكُمُ هُنَالِكَ جَعَلْنَا سمع الله لمن حميده الله الله الله Allah, Allah. while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 من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمة, مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وَإِنْ كَانَ من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فتحرير وَفِدَاءٌ مُؤْمِنَةٌ فَتَحْرِيرٌ وَفِدَاءٌ فَتَحْرِيرٌ وَفِدَاءٌ مُؤْمِنَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ لِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَنِ وَأَعَدَّ عَظِيمًا سَمِعَ اللَّهُ من حمده Allahumma Allahumma Allahumma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 ودية مسلمة إلى أهله ودية اللهم عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فشساهه جهنم صالدا فيها وغضب الله عليه ونعنا وأعدله عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتذينوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْهُمُ السَّلَامَ نَشْتَ مُهْمِنًا تَجْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاةِ عِنْدَ اللَّهِ مَغَالٍ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَدْ لُبَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَتَهِينُوا إِنْ وكان اللَّهُ بِمَا سمع الله لمن حمده الله الله الله So that I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 غير المخطوب عليهم ولا وَنُفِذَ وَعْدُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْغَائِبِينَ أَجْرًا عَظِيمًا جَاءَكُمْ الذين لتوفاه الملائكة ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا نستضعشين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسع فتهاجروا فينا فأولئك أعزدنا الله عهوًا غفورًا سمع الله لمن حمده صلى الله ذو الجلال والكريم عليه السلام الرحيم ما يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع جرهم على الله وكان الله غفورا رحيما واذا خرجتم في الارض فليس عليكم جناح ان تخسروا من الصلاة إن خفتم أن يحسنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عجوا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقوا منهم معك أسلحتهم سجدوا منهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وانتأثى طائفة مخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وانت كفروا لو عن أسلحتهم وأمسعتهم فيمينون مينة واحدة ولا جناح عليهم إن كان بكم مدى من مطر أو بوز أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله فإذا يَنْكُمُ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودُهُمْ عَاجِبُ بِهِمْ فَإِذَا ظَلَمْنَ جُنْفًا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى وَلَا تَهِنُوا فِي لا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله سمع الله <laughs> Allah Allah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 الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ابن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير đi عليهم ولا bé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 أولا قضل الله عليك ورحمته love um.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 mm في الصراط المستقيم الصراط الذي لن تعترم غير المطوب عليهم ولا الضال I you Allah Allah Allah, Allah.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 فروضك صد الله سمع الله لمن حمده. الله, الله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 لا يدين من وليه ولا يعز من عاديه كذا لا من جاهدك إلا <سؤال> إليه الله نقسم لنا من خشيك كما تحول به بيننا وبين ومن ما لم يغين ما تموه به علينا نصاعب الدنيا ومتعنا اللهم ما منا على الله مما يسمعنا وأبصارنا ونواحنا أحيتنا برحمتك نكتغير أصلح لنا شهرنا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا صغفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك أن تفرج اللهم لا تدعنا إِنَّا مَجْدِنَا صَلَّى لَهُ سُبْحَانَ السَّلَامِ يَا رب الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ شَبَابَ وَفَتَيَا الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ شَبَابَ وَفَتَيَا الْمُسْلِمِينَ وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تسخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من جنك رحمة منك أنت الوهاد اللهم إنا نعوذ بلقاك من سخطك وبمعاقاتك من عقوبتك وبك من لا فلا أنهليك أنزت أنزك ما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبدك بن عبيدك بن عناك نواصينا بأجه ماضي فينا حكم عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم ولن سميت بنينا أو انزلته في كتاب او علمته أحدا من قلبي او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور سلوكنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعله سابقا لنا الى جناتك جنات القلد يا رب العالمين اللهم اجعله شاهدا لنا لا حجه علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا رحمة الراحمين الله رفق ما مهان دا واجعل عملا في رفا وارزقوا على الخير عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا سبحان ربك رب العاليمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله.